ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم رب إن سواه تعالى أكنجد إن الصفة والمروة من شاعير الله قار الصفاتي في قار مرؤاكني من شاعير الله ملكة دين إسلام الرائع معنى كانا صفاتي في غار مروحنه جدو جرى ديمون من شعائر الله علاماء دين الإسلام الرأيه بوتا ربي لي ماجي اعبادة فكرا قول اي ججو شعائر ججون والربي إتن لا قبرا جئتنين كرأنو فمن حج البيت أو إعتمرة نمن بيتي حج فيه وكمرا قلي فلا جناه عليه يسر دلين جرم أي الطوف بهما جرل من جدنا نجنيه أقوم آئشا جد ربي سيرا هاجالتو أماني عربا دوران ويتتي هجي يوكا أمرا بلان أولياء ساني مناتين فاق هلالة يوكاني لبيك جلنيج الكبل يرو بيتي دفن صفا في مروان جدو طوافو نشيمان. سببني إساتيس إسام برتي سها في مروان جدو ديمون ترغا قاوليا اساني تي حللタニ إسام برتي دبي جبارا ترغا كنا ربنا لاني آياتنا بوسي رسول الله خرا غودي تواه جل في الله تواه رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان جد جرا تواه إيسن هنته يتجد عائشة ربي سيرها جالة ومن تتؤ خيرا نمن خيري يوكان وان غاري فإن الله شاكر عليم ربي جلت جل نما قلت إذا قلت بيخانا إن الذين يكتمون ما أنزلنا إذا ننويسا وأن نتبوفني من البينات إذا قلتوا في والهدى قجل مرة نمنويس من بعد ما بيناه للناس أرجع المنماعتي الدباعفني كل كل سنة جني في الكتاب كتابك يسدي توراتي يجيده كتاب رب موسى هندا كيسد تو ما عمنتي أنبيوهم داثو إذا بعفني جني نمندوس أولئك يلعنهم الله جركنا رب بث أبارا رب شأن أباري ويلعنهم اللعانون والروا أبار اليسان أبار عجر آياته في قت يهوداتي في نصارى الرتبة كيسو الرتبة والر أمر النبي محمد رضي الله عنه كارويس كتابك النكسة من تكنان جر يلعنهم الله رب إسان أبار جججون رحمة الرائسان فقس ويلعنهم اللاعنون وروا أبار إسان أبار جججون ملايكة في مؤمنتون لإسان أبارني يوكاننا مني وأبار ما لمرت إسان أبار حتى جن الليل هشران نبهائم واني لفر يا عمرت إسان أبار إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَرَّ تَوْبَةِ مَلَيْكِ وَأَصْلَهُ وَرَّوَانْ دُرْعَمْبَدِ تُلْكِ مَلَيْكِ أَصْلَهُ جَجٌّ وَرَّوَانْ دُرْعَمْبَدِ هُجِئِسَانِ دِرَّ تُلْكَنِي لَمَا فِيهَبَاسَنِيهِمًا مَلَيْكِ وَبَيَّنُوا أَدَّرَاسَنِي وَانْسِلَى رَبِّ كِتَابَكِ سَتِّ بوزي. نماهما ملي فأولئك أتوب عليهم جرسا توبا إسانين كيبالاني وعنا التواب الرحيم أنا توبا كيبال رحمتنا ما أقول عجل سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وَرِّ رَبِّ التِكَفَرِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ كَدُؤًا كُفْرِ الرَّهَالَ جِرَنِينَ كَدُؤًا وَدُؤِ الرَّهِمْ تَوْبَةٍ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَثُ اللَّهِ جَرَكَنَا أَبَارْثِ رَبِّي إِسَانِ الرَّبِّ تِجِرَاتُوا وَالْمَلَائِكَةِ أبارس ملايكات والناس أجمعين أبارس إلما ما هم دا إسان الرد في جرات ولا أجر والناس أجمعين جدشون إلما هم دا نمني هند إسان أبار جدشون ويا كيامات دنيات نمني كوم مسلمة كوم كافرة كوم بديدة لغا كناف إلتونينا مقارين بيكم nam amara sahaba ran himbek kamoyettu yokam ma anani sahaddu ni yamattu abarsi nam hundayra jirata jechuda wan nasi ajmain jechun namni haddun jechuda yokan namni namni kom badidala de jechu abara namni ibaluddu ku badidala garabbi sahaba roba kana sahabo je deteni ni saaba ra je leni abara nam kanab wan ajmain نمنهن دنو إسا أباراج ربن كن إرى تعبيره ونجدت خالدين فيها أبطهو هالتان فيها جدت يبدا جهنم كيس يو كان أبارسا سنكيس يو كان ربن الآن بيلم إساني أبو سنكيس كانهن در خالدين فيها جهنم كيس جدت تقارينا مال الجنة دو بنت أفجرت ثنتا لا يخفف عنهم العذاب عذاب ربي إسان الران تكشفه الران أرقى في ولا ولاهم ينظرون بلما ليه كبا من جريسني إرجع ابن الدودني ابن إسان الرتي الله مجته ينظرون بود اللين آم فمن. Uudet isän rafuur räptek komalle vellemankin ilahu Wa ilahukum ilahu wahid. Gabbaraman kesan. Allahan ilahu wahid. Allaha tuqta, la ilaha illa huwa. Isamale hakang hikiru. الرحمن الرحيم انزل الرحمن الرحيم كته الرحمن الرحيم جه چون مومن تو تابع کافر الرحمن جه چون الرحیم مومن تو تقوا دنیا و اخرا تلے رحمت غدا کته یچڑا والسلام